ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يخلف الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله اتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مدريه وتقشى الناس والله احق أن تخشاه الله وتخفي في نفسك ما الله مدريه وتقشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها غطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج دوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا دوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج وَكَانَ أَم اللهَّهِ مَفول وَكانَ أَمله مَكون م كانََ علىلَ النَّبِي مِ حَرَج فيِي مَا كان على النبي من حرج فيما فَرضَ اللهَّهُ لَ لا كان لَ النَّذ من حَد في ماَا ذَرَضُ اللهُ لَثَُّةَ اللهَّ فيَّينَ خَلَ مِ قَ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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَكَانَ الله بكل شيء عَلِيمًا فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تسبحوه بكره واصيلا تسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من وَوكانذ المُؤمنينَ الرَّحيمَا